الجنه اعظم ة الجنة بعباده لنا ل التي ج وحقيقه ر عبادنا من الابتلاء الله ا ا الجنة ن أسكن آدم ا ا من آمن به وعمل ل ان أ يعود إلى الجنة. المشكلة التي واج... وهي حقيقة أن الدنيا أعظم ا ل واقع ج الحياه ا ا أن ل ا و ا ق مشهود اما ا ل ج ن ة فهي غيب الموعود المو... المو... المو... المو... متى يتحقق الوعي يبدأ... ومساكن ل الله, الله ؤ م والمؤمنات من ن ن ي جنات تجري من تحتها الأنهار تحتها خالدين ط ي ب ة في جنات ع د ن ة وما أ ع ظ م فيها انه لا يخرج من دخلها فرضوان من الله اكبر Fuck the moon, fuck. و ع ل اعلم أ ي ه ا المبارك أ ن دخول ا ل ج ن ة بالفضل, بالفضل و المنازل فيها بالعدل, بالعدل ذلك هو الفوز العظيم في ا ل ج ن ة من يدخلها ينعم فلا يباس, يبأس و يخلد فلا, فلا يموت لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم في ق ويهدي ويعينه لا حول للمرء ولا قوه إ ل ا بالله فياتي نبينا ويستفتح باب الجنه فيقرا حلقه بابه فيقول له الخازن من انت ح أحد لي قبل فيدفل وقال ج ن ة جعلني الله و إ ي ا ك م ممن يزاحم على بابه ادخلوها اليوم القرآن بسلام آمين امنين ل ح ر و م حرم و وأقربها م القيام يسمع الكلمة أسمائه الله سلفا أسأل إليه ع هذه بأحب يناديا يناديا الجنة إن لكم عند أهل الله لكم م ومهرها ع د فيقولون و ا و الموازيننا ألم وجوهنا ألم ألم ألم يثق يبيض ي ج ن من النار ألم يدخلنا الجنة فيرون ألم فيكشفوا الحجاب ج ربهم ب ت ر ك ل الاعظم ي ت ت ف و ن من إلى شيء ل ن الأعظم. الأعظم. الخوف من الله م ؤ س س ة الفالحين ا ل إ س ل ا م ي ة ب ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة تقدم أ ع ظ م نعيم يسحبكم فيه ف ض ي ل ة الشيخ صالح بن عواد المغامسين حافظه الله حفظه الله من شرور أعمالنا أنفسنا شرور وسيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا و أ ش ه د ان لا اله إ ل ا الله وحده لا شريك له أ ر ا د ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أ ن يطيعوه جميعا ل أ ط ا ع و ه و أ ش ه د ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره ووضع الله عنه وزره وجعل ا ل ذ ل ة والصغار على من خالف أ م ر ه صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إ ل ي ه اللهم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وعلى سائر من اقتفى أ ث ر ه واتبع منهجه ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد أ ي ه ا المؤمنون ف إ ن الله جل وعلا ما خلق الخلق ل غ ا ي ة هي أ ع ظ م من عبادته تبارك وتعالى ف ل أ ج ل أ ن يوحد ويفرد ب ا ل ع ب ا د ة ويعبد دون سواه أ ن ز ل الله الكتب وبعث الله الرسل وقام س و ق ا ل ج ن ة والنار وقد ختم الله جل وعلا الرسل الداعين إ ل ى توحيده برسولنا صلى الله عليه وسلم فهو حظنا من النبيين كما نحن حظه من ا ل أ م م صلوات الله وسلامه عليه ومما زادني شرفا وتيها وكدت بيخمصي اطؤوا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت ّ احمد لي نبيا والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث آ م ن معه رهط قليل هم النواه ا ل أ و ل ى ل أ م ة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الذين أ ص ب ح و ا فيما بعد المهاجرين ا ل أ و ل ي ن الذين حملوا الدين مع ا ل أ ن ص ا ر إ ل ي ن ا وهؤلاء المؤمنون ا ل أ و ل و ن واجهوا في أ و ل أ ي ا م ا ل د ع و ة مع نبيهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ع ن ة عظيما من قريش فكان من ر ح م ة الله جل وعلا بهم تثبيت فؤادهم و إ ب ق ا ؤ ه م على الدين الحق فجاء ا ل ق ر آ ن العظيم بطرائق ع د ة تثبت بها ق ل و ب أ و ل ئ ك المؤمنين وفي أ و ل ه م رسولنا صلى الله عليه وسلم من ذلك أ ن ا ل ق ر آ ن كان ينزل فيخبر عن ث ل ا ث ة أ م و ر عن قوم صالحين فيمن قبل وابتلوا كما ابتلي هؤلاء المؤمنون ا ل أ و ا ئ ل وعن ق د ر ة الله جل وعلا ونقمته تبارك وتعالى في حق من عصى رسله و والثالث في إ خ ب ا ر ا ل م آ ل إ ذ ا لقي أ و ل ئ ك المؤمنون ربهم الكبير المتعال وهو الوعد ب ا ل ج ن ة فعبر هذه الطرائق الثلاث ربي المجتمع ا ل أ و ل ت ر ب ي ة ق ر آ ن ي ة قال الله جل وعلا بعد أ ن ذكر ج م ل ة من أ خ ب ا ر ا ل أ ن ب ي ا ء في س و ر ة هود مع من آ م ن معهم ومع من خالفهم قال الله جل وعلا بعد ذلك وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك قال ربنا كلا نقص عليك من أ ن ب ا ء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين ف أ خ ب ر ربنا جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أ ن مما يثبت به فؤاد المؤمن ف ا ل ت أ م ل في كلام الله ف ا ل ن ظ ر في وعده والنظر في وعيده والنظر في ج م ل ة من مضى وغبر من أ خ ب ا ر أ ه ل ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة فكان من السور التي أ ن ز ل ه ا الله جل وعلا على نبيه تحمل هذه الطرائق الثلاث ص و ر ة البروج قال الله جل وعلا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود إ ل ى أ ن قال الله في خاتمتها بل هو ق ر آ ن ا ل مجيد في لوح محفوظ و ا ل م ت أ م ل في هذه ا ل س و ر ة يجد الثلاث ا ل طرائق التي بيناها ظ ا ه ر ة ج ر ي ة قال الله والسماء ذات البروج هذا قسم قسم من رب ا ل ع ز ة في كتابه العزيز بالسماء التي هي مخلوق عظيم من مخلوقاته تمجد جل وعلا ب أ ن ه خلقها قال في ق ر آ ن ه ا ن ت م أ ش د خلقا أ م السماء بناها رفع سمكها فسواها والسماء ذات البروج البرج في ل غ ة العرب ا ل أ ص ل أ ن ه القصر الذي يحصن صاحبه قال الله جل وعلا و لكن و ت م مشيدة في بروج مشيدة لكن لما ك ن ل كانت الشمس تنتقل من مكان إ ل ى مكان و ل ا بروجها عبر العام كله سميت تلك الطرائق بروجا و ك أ ن الشمس تنتقل من حصن إ ل ى حصن فهذا المراد على ا ل أ ظ ه ر من قول الله والسماء ذات البروج ثم أ ق س م الله جل وعلا باليوم الموعود على أ ن ه ينبغي أ ن يعلم قبل أ ن نطوي القول في السماء ذات البروج على أ ن للسماء عمار لها خ ز ن ة لها سكان أ ط ت السماء وحق لها أ ن تئط والله ما من موضع أ ر ب ع ة أ ص ا ب ع إ ل ا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى قال ربنا واليوم الموعود وقد اتفقت ك ل م ة المفسرين على أ ن اليوم الموعود هو يوم ا ل ق ي ا م ة وهذا اليوم الموعود وعده الله جل وعلا أ ه ل ا ل إ ي م ا ن أ و ع د ه تبارك وتعالى أ ه ل الكفر قال الله جل وعلا في حق أ ه ل الكفر فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وقال تباركت ا س م ا ؤ ه وجل ث ن ا ؤ ه في حق أ ه ل طاعته إ ن الذين سبقت لهم منا ا ل ح س ن أ و ل ئ ك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أ ن ف س ه م خالدون لا يحزنهم الفزع ا ل أ ك ب ر وتتلقاهم ا ل م ل ا ئ ك ة هذا يومكم الذي كنتم توعدون فقول ربنا في البروج واليوم الموعود قسم بيوم وعده الله جل وعلا أ ه ل ا ل ج ن ة و أ ه ل النار وعده الله جل وعلا, المؤمنين وعده الله جل وعلا الكافرين م م ؤ ن ن ي وعده وعلا الله ا جل ل واليوم الموعود وشاهد ومشهود هذا من مجمل ا ل ق ر آ ن غير المفصل والمخصص ولهذا اختلفت ك ل م ة العلماء فيه وكل له دليله فيما قال قال قوم من العلماء الشاهد من يحضر ص ل ا ة الفجر والمشهود ص ل ا ة الفجر نفسها قال الله جل وعلا أ ق ي م ا ل ص ل ا ة ل د ن و ك الشمس إ ل ى غسق الليل و ق ر آ ن الفجر إ ن ق ر آ ن الفجر كان مشهودا وقال آ خ ر و ن الشاهد الحجاج والمشهود يوم ع ر ف ة وقال آ خ ر و ن الشاهد الحجر ا ل أ س و د والمشهود عليه من استلم الحجر بصدق وقال آ خ ر و ن بل الشاهد الله والمشهود عليهم خلقه قل اي شيء أ ك ب ر ش ه ا د ة قل الله شهيد بيني وبينكم وقال آ خ ر و ن الشاهد نبينا صلى الله عليه وسلم والمشهود أ م ت ه قال الله تبارك وتعالى وجئنا من كل أ م ة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيده وقيل غير ذلك من أ ق و ا ل العلماء كل يتلمس قولا صحيحا في قول الله وشاهد ومشهود و أ ج م ل ما قيل ما ذكره العلامه بن سعد ر ح م ة الله تعالى عليه في تفسيره قال إ ن هذا يشمل كل, مبصر ومبصر وراء ومرئي يشمل كل مبصر ومبصر وراء ومرئي وحاضر ومحظور وهذا فيما يبدو العلم عند الله أ ن ه أ ظ ه ر و أ ب ل غ و أ ش م ل في بيان معنى ا ل آ ي ة ثم قال الله جل وعلا وشاهد ومشهود قتل أ ص ح ا ب الاخدود هذه ا ل آ ي ة إ م ا أ ن تكون إ ن ش ا ئ ي ة و إ م ا أ ن تكون خ ب ر ي ة ف إ ذ ا قلنا إ ن ه ا آ ي ة إ ن ش ا ئ ي ة يصبح المعنى لعن أ ص ح ا ب ا ل ا يصبح ولا يمكن أ ن تكون وفق قواعد ا ل ل غ ة جوابا للشر جوابا للقسم ولهذا قال بعض العلماء إ ن ه انها آية خبرية فإذا ق ل ا إ ن آ ي ة خ ب ر ي ة صح اعتبارها جوابا للقسم لكن ا ل أ ظ ه ر أ ن ه ا ج م ل ة إ ن ش ا ئ ي ة فيصبح أ ن ه ا غير جواب للقسم ويكون جواب القسم مقدر يقدر بمثل قول ا ل ا ه جل وعلا ليعذبن في معنى ا ل آ ي ا ت الداله على مثل هذا السياق من سور ا خ ر قال الله جل وعلا قتل أ ص ح ا ب ا ل أ خ د و د قلنا إ ن ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ؤ م ن ة التي نزل عليها ا ل ق ر آ ن في المقام ا ل أ و ل تحتاج ل أ ن تعرف أ خ ب ا ر من سلف و أ ن ب ا ء من غبط حتى تثبت القلوب وتعلم أ ن هناك أ ق و ا م ا سبقونا في الطريق إ ل ى الله تبارك وتعالى سبقوا اولئك المهاجرين ا ل أ و ل ي ن و ا ل ف ئ ة ا ل م ب ا ر ك ة من أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا يمكن ل أ ح د أ ن يلحقهم فيما وصلوا إ ل ي ه قال الله هو السابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين اتبعوهم باحسان رضي الله ع ن ه ورضوا عنه إلى آخر الآية آخر فهؤلاء الرهط اخبرهم الله جل وعلا بمن سلف ف إ ذ ا اقتدوا بمن سلف وكان لهم حظ من عطايا الله فاجتمع خير ا ل أ و ل ي ن وخير ا ل آ خ ر ي ن فيهم فكانوا أ ك م ل جيل و أ م ث ل رعيل ر ض م ا ن الله تعالى عليهم أ ج م ع ي ن بلا استثناء قال الله جل وعلا قتل أ ص ح ا ب ا ل أ خ د و د أ م ا أ ص ح ا ب ا ل أ خ د و د ف إ ن ا ل ف ت ر ة ا ل ز م ن ي ة لهم في أ ظ ه ر ا ل أ ق و ا ل أ ن ه م كانوا ما بين عيسى بن مريم عليه السلام وما بين ب ع ث ة نبينا صلى الله عليه وسلم و أ ش ه ر ا ل أ ق و ا ل في مكانهم أ ن ه م كانوا في نجران وقيل غير ذلك لكن هذا الذي يظهر والعلم عند الله وتحديد المكان لا يتعلق به ف ا ئ د ة ع ل م ي ة ج م ة و إ ل ا لبينها الله قال الله جل وعلا قتل أ ص ح ا ب الاخدود أ ي لعنوا فتكون ا ل ج م ل ة إ ن ش ا ئ ي ة بمعنى الدعاء قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود فجمع اولئك النظر عياذا بالله ممن ع ذ ب و ه ل الطاعه جمعوا سيئات كل واحده منها اعظم من الاخرى الاولى منها انهم كفروا بالله والامر الثاني انهم صدوا الناس عن توحيد الله والثالث انهم عذبوا من يؤمن والرابع أ ن ه م باشروا العذاب ب أ ن ف س ه م وهذا معنى قول الله إ ذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ثم ذكر الله جل وعلا الفارق والسبب الذي من أ ج ل ه عذب ا ل أ خ ي ا ر وقام سوق ا ل أ ش ر ا ر فقال الله جل وعلا وما ن ق م منهم إ ل ا أ ن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فابتلي أ و ل ئ ك القوم الصالحون والقوا أ ح ر ق و في أ خ ا د ي د من ا ل أ ر ض تجرحهم النار وتشويهم كل ذلك رجاء لا يشرك مع الله جل وعلا أ ح د غيره و أ ن يفردوا ربهم تبارك وتعالى ب ا ل ع ب ا د ة قال الله جل وعلا يذكر مناقبهم ويبين علو كعبهم ورفيع درجاتهم قال وما نقموا منهم إ ل ا أ ن يؤمنوا بالله العزيز الحميد آ م ن ا بالله العزيز الحميد ان اولئك القوم الصالحين آ م ن و ا بالله العزيز الحميد و ا ل ص ي ا ط على ظهورهم ونار الدنيا تنتظرهم ونحن ولله الحمد والمنه والفضل في ع ا ف ي ة في زماننا هذا من هذا كله ومع ذلك يوجد عياذا بالله من يملك ا ل ع ا ف ي ة في بدنه و ا ل ع ا ف ي ة في ماله و ا ل ع ا ف ي ة في وطنه ويوجد ا ا ل ع ف ة في أ ل ولا يؤمن بالله العزيز الحميد ا د ه و و يؤمن ي في الناس حتى ممن ينتسب إ ل ى ا ل إ س ل ا م من قل يوما أ ن يعقد أ ن ا م ل ه بالتسبيح ويوجد في من ينتسب إ ل ى ا ل إ س ل ا م من ربما سمع ا ل أ ذ ا ن تلو الاذان حي على ا ل ص ل ا ة حي ة على الفلاح و ت ت ف ا ق ل قدماه على أ ن يصل إ ل ى المسجد ويوجد في من ينتسب إ ل ى ا ل إ س ل ا م قلما يرضى ان يعفر جبهته بالسجود للرب علام الغيوب جل جلاله ويوجد غير ذلك والرب ت ب ا رحيم ك وتعالى ر حليم كما سياتي بيانه في ا ل آ ي ا ت قال الله وما نقموا منهم إ ل ا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض ف أ ي ن نصرته جل وعلا ل أ و ل ي ا ئ ه لم يجعل الله جل وعلا الدنيا دار جزاء فلا ا ل ع ط ي ة منها د ل ا ل ة رضا ولا الحرمه منها والمنع عنها د ل ا ل ة ص خ ط كما أ ن العطاء الدنيوي من الله ل أ ح د ليس د ل ا ل ة ص خ ط وعدم العطاء ليس د ل ا ل ة رضا فلا يتعلق بالغنى والفقر لا ص خ ط الله ولا رضوانه لا يتعلق بالعطاء بالفقر والغنى لا ص خ ط الله ولا رضوانه ف إ ن هذا مما تجري عليه نواميس الكون فلا يقال لكل فقير إ ن ه قريب من الله ولا يقال لكل غني إ ن ه بعيد عن الله لكن ا ل ع ب ر ة كل ا ل ع ب ر ة بما يقع من المرء من عمل والله يقول ولولا أ ن يكون الناس ا م ة و ا ح د ة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقودا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسردا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا <تصفيق> وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا و ا ل آ خ ر ه عند ربك للمتقين كان متقيا غنيا كان متقيا فقيرا كان متقيا بين بين احواله في الدنيا لا علاقه له ب ا ل آ خ ر ه العبره في ا ل آ خ ر ه بان يكون المرء تقيا في الدنيا قال الله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا قال الله بعدها الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض والله على كل شيء شهيد ثم قال إ ن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق قال الحسن البصري رحمه الله انظروا إ ل ى كرم الله ورحمته وفضله يحرقون أ و ل ي ا ء ه ويعذبون عباده ويصدون عن دينه وهو جل وعلا لرحمته وحلمه وكرمه يدعوهم إ ل ى ا ل ت و ب ة ويقول وهو أ ص د ق القائلين إ ن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فاعترض قول الله جل وعلا ثم لم يتوبوا ليبين لكل أ ح د أ ن باب ا ل ت و ب ة مفتوح وكلنا ذو ذنوب صغرنا أ م كبرنا علمنا أ م جهن ا كل أ ح د منا متلبس بالمعاصي ولكن الله جل وعلا رحيم يتوب على من تاب ف إ ذ ا أ ذ ن الله بقبول ا ل ت و ب ة ممن حرق أ و ل ي ا ء ه وصد عن سبيله فلا ريب أ ن غيره أ و ل ى و أ ح ر ى أ ن تقبل توبته والله يقول و إ ن ي لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى قال الله جل وعلا بعدها ذكر الرب تبارك وتعالى قدرته على الانتقام ممن عصوه وعلى أ ن ه جل وعلا لا يعجزه شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء قال فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ثم بعد ذلك قال تباركت أ س م ا ؤ ه وجل ثناؤه يخبر عن م آ ل أ ه ل الطاعات وهو الطريق الثالث بعد أ ن ذكر الله طريقين ا ل إ خ ب ا ر بصبر من سبق و ا ل إ خ ب ا ر بالنكال بمن عاداهم ثم قال الله إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ذلك الفوز الكبير ا ل ج ن ة أ ع ظ م نعيم و أ ج ل دار و أ ف ض ل قرار قال الله عنها ولنعمه دار المتقين خلقها الله جل وعلا ر ح م ة بعباده الصالحين وخلق أ ب ا ن آ د م بعد أ ن خلقها فلما استوى قائما طلب منه ان يسلم على النفر من ا ل م ل ا ئ ك ة ثم اختلف العلماء هل خلق الله جل وعلا زوجه حواء قبل أ ن يدخل آ د م ا ل ج ن ة أ و بعدها فمن قال أن حواء خ ل ق ت قبل دخول آدم ا ل ج ن نظر ة إلى ق و ل ا ل ل جل ل ه و ع ان و ق ل ادم يا آ ادخل ن أنت وزوجك الجنة ومن قال خلقت ومن حواء ب ع د و آدم الجنه ة لجأ إلى قول ل ل ا جل وعلا وخلق منها زوجها ليسكن إليها. فقالوا إن آدم أدخل الجنة من ه زوجها إليها ا فقالوا الجنة ليسكن أدخل إن من آدم غير حواء فاستوحش ب أ ن ا ل ج ن ة عرض السموات و ا ل أ ر ض فخلق الله جل وعلا من أ ح د أ ض ل ا ع ه زوجه حواء ليسكن إ ل ي ه ا كما قال الله ولا يتحرر عندي ترجيح في ا ل ق ض ي ة لكن المقطوع به أ ن آ خ ر ا ل أ م ر كلاهما كان في ا ل ج ن ة آ د م وزوجه حواء أ خ ب ر ه الله جل وعلا بما في ا ل ج ن ة من النعيم إ ن لك أ ل ا تجوع فيها ولا ت ع ر ى و أ ن ك لا تظما فيها ولا تضحى فدلت ا ل آ ي ة على أ ن ا ل ج ن ة لا جوع فيها ولا ضمى ولا برد ولا حر ولا عري آ ي ا ت اخرى و ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة على أ ن ا ل ج ن ة كذلك لا حر فيها ولا برد ولا ليل ولا نهار و أ ع ظ م ما فيها أ ن ه لا يخرج من دخلها قال الله جل وعلا خالدين فيها أ ب د ا هذه ا ل ج ن ة أ د خ ل ه ا الله ابان آ د م ثم منعه الله جل وعلا لحكمه ارادها من شجره واحده اكل منها آ د م تشهيا بسبب شهوته و ابليس من قبل امتنع عن السجود بسبب كبره فالكبر الذي من اجله ابليس امتنع عن السجود كان سببا في ان لا يتوب الله جل وعلا عليه ان يبقى على خطيئته و ذنبه ف إ ن الله جل وعلا قال فتلقى آ د م من ربه كلمات فتاب عليه إ ن ه هو التواب الرحيم فهو أ ب و ن ا ونبي مكلم صلوات الله وسلامه عليه و ا ل أ د ب معه أ م ر دل عليه الشرع والعقل والنقل من هذا كله أ س ك ن آ د م ا ل ج ن ة ثم أ ه ب ط قال الله جل وعلا قل نهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو و أ خ ب ر الله جل وعلا أ ن بني آ د م سيبت ل و ن ما كذا الناس ع ش ر ة قرون على ا ل ف ط ر ة لا يعبدون غير الله ثم ظهر فيهم ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م فبعث الله نوحا ثم تتابع بعث ا ل أ ن ب ي ا ء حتى ختموا جميعا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعد الله تبارك وتعالى من آ م ن به وعمل صالحا أ ن يعود إ ل ى ا ل ج ن ة و أ و ع د جل وعلا من لم يؤمن به ولا يعمل صالحا ب أ ن يكون م آ ل ه النار قال الله تبارك وتعالى عن جنته كان على ربك وعدا مسؤولا ف ا ل ج ن ة وعد لكن ا ل م ش ك ل ة التي و ا ج ه ه ا كل أ ح د وهي ح ق ي ق ة الابتلاء أ ن الدنيا واقع مشهود أ م ا ا ل ج ن ة فهي غيب ا ل موعود شيء غير مرئي ولهذا سميت ج ن ة ل أ ن ه ا م خ ف ي ة كالجنين في بطن أ م ه فالتنافس د ن ي ا ا ل فيها والحث عليها أ م ر يتفق مع الجبله يتفق مع ا ل ف ط ر ة ل أ ن ك شيئا تراه بعينيك أ م ا ا ل ج ن ة ف إ ن م ا هي أ خ ب ا ر لم يدخلها منا أ ح د سميت غيبا موعودا فعلى قدر إ ي م ا ن ك بالله يكون إ ي م ا ن ك بالغيب الذي وعدك الله جل وعلا إ ي ا ه ف إ ن قل ا ل إ ي م ا ن بالله قل ا ل إ ي م ا ن بوعد الله و إ ن م ا تكون ا ل ط ا ع ة ويكون ا ل م ع ص ي ة على قدر إ ي م ا ن العبد بالله ل أ ن ه اذا عظم ا ل إ ي م ا ن وزاد اليقين آ م ن العبد بذلك الغيب وسعى إ ل ي ه و إ ن قل ا ل إ ي م ا ن ونقص اليقين لم يؤمن العبد إ ي م ا ن ا كاملا حقيقيا بذلك الغيب فلم يسعى في الحصول عليه ووصل الى ما وصل إليه و اليه الله ن للناس ل ا حب فالذي خلق الخلق هو الذي قال إ ن هذا شيء مزين للناس ثم قال جل وعلا والله عنده حسن ا ل م آ ب قل أ انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار أ ن ه ر الفارق الآن؟ ما ا ل آ ما ا ق ل ل ل بالعيون وتلمسه الهيد ه إنه هذا نبحظه زي ا و ت ش ه عليه النفس الجسد أما ما قال الله ويقع قل أو ن ب ئ ك م بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها ل ا ن ه ا ر خالدين فيها فهذا شيء لم يشاهد ولم يقع لكن المؤمنين يعلمون أ ن ه وعد من الله والله لا يخلف الميعاد متى ي ب د أ حصول ذلك الوعد ي ب د أ أ و ل ما ي ب د أ عندما تخرج روحك ا ل م ؤ م ن ة برحمه الله من جسدك في السقاء قبل أ ن تخرج روحك من جسدك كما تخرج ا ل ق ط ر ة من ف ي ه السقاء تراها في ا ل م ل ا ئ ك ة الذين يباشرون قبض روحك يقولون لك لا تحزن على ما فات ولا تخشى مما هو آ ت فهذا أ و ل باذن الله ورحمته مراحل تحقيق ا ل و ح د ثم إ ذ ا حلت عنك أ ر ب ط ة الكفن أ و ض ع عليك اللبن وحثي عليك التراب وخلي بينك وبين العمل سترى الطريق الثاني في تحقيق الوعد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إ ن ه ما من أ ح د إ ل ا وسيرى مقعده إ ن كان من أ ه ل ا ل ج ن ة فمن أ ه ل ا ل ج ن ة و إ ن كان من أ ه ل النار فمن أ ه ل النار فيرى المؤمنون و أ ر ج و الله أ ن أ ر ا ه وتراه يرى المؤمنون مقاعدهم في ا ل ج ن ة فيصبحون ذا شوق عظيم ولو كانوا في قبورهم إ ل ى أ ن يخرجوا من القبور إ ل ى ا ل ج ن ة ل أ ن الناس أ ي ه ا المبارك إ ذ ا بعثوا من القبور المؤمن والكافر إ ذ ا بعث يسبح بحمد الله سواء كان مؤمنا أ و كان كافرا إ ل ا أ ن الفارق ا ل أ ع ظ م أ ن الكافر لا ينفعه التسبيح والدليل على أ ن ه م يسبحون قال الله جل وعلا قل ك ن و ا ح ج ا ر ة أ و حديدا أ و خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أ و ل م ر ة فسينقضون إ ل ي ك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أ ن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده فهذا نص في ا ل م س أ ل ة فالله يقول يوم يدعوكم اي الى البعث فتستجيبون ب ح م د ه أ ي تخرجون مستجيبين تسبحون بحمد ربكم كما فسر ا ل آ ي ة سعيد بن جبير رضي الله عنه و أ ر ض ا ه والمقصود من هذا أ ن هذا ثاني طرائق تحقيق الوعد ثم ي ح ش ر الناس على أ ر ض بيضاء نقيه و ي أ ت ي الفصل بين العباد كما هو معلوم مما هو ليس مناط محاضرتنا هذه ثم بعد أ ن يقضى ا ل أ م ر ويتحرر طريق كل فريق يسير أ ه ل ا ل ج ن ة إ ل ى الجنه ة جعان ل ل وإياكم منهم ويذهب أ ه ل النار إ ل ى النار ع ا د ن ا الله واياكم من ذلك قال ربنا فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعيق هذه ا ل ج ن ة منذ سنين وقرون و أ ن ف س المؤمنين تشتاق إ ل ي ه ا فيزدحمون إ ل ي ه ا لكنهم يفاجئون أ ن أ ب و ا ب ه ا م غ ل ق ة وجرت ع ا د ة الناس شرعا وعقلا وعرفا أ ن ه م إ ذ ا ضاق عليهم شيء فزعوا إ ل ى كبيرهم سواء كان سنا أ و قدرا أ و مالا أ و منصبا فيفزعون إ ل ى آ د م يا آ د م أ ن ت أ ب و ن ا فاستفتح لنا ا ل ج ن ة فيقول عليه السلام ت أ د ب ا وتواضعا وهل أ خ ر ج ك م من ا ل ج ن ة إ ل ا خ ط ي ئ ة أ ب ي ك م ف ي أ ب ى ان يستفتح ويقول لست بذاك اي لست اهلها ف ي أ ت ي نبينا صلى الله عليه وسلم فيستفتح باب ا ل ج ن ة فيقرع ح ل ق ة بابها فيقول له الخازن من أ ن ت فيقول أ ن ا محمد فيقول الخازن أ م ر ت أ ل ا أ ف ت ح ل ي أ ح د قبلك فيدخل أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة جعلني الله و إ ي ا ك م ممن يزاحم على بابها عند ب ا ب ي ا يسمعون ا ل ك ل م ة التي ي ق ر ؤ و ن ه ا اليوم في ا ل ق ر آ ن و ي س أ ل و ن الله ب رحمته ان يحققها لهم كما تلوها قال الله جل وعلا عنهم أدخلوها بسلام, قال الله ادخلوها بسلام امنين والله ان المحروم من حرم يوم القيامه ن يسمع هذه ا ل ك ل م ة أ س ا ل الله ب أ ح ب أ س م ا ئ ه إ ل ي ه و أ ق ر ب ه ا س ل ف ى عنده و أ ع ظ م ه ا لديه الا يجعل أ ح د ا منا ن اليوم محروما منها فيدخلها ن ب ي ن صلى الله عليه وسلم ثم يدخلها المؤمنون و ا ل أ ن ب ي ا ء قبل والمؤمنون على قدر إ ي م ا ن ه م جردا مردا ك أ ن ه م مكحلون أ ب ن ا ء ثلاث وثلاثين جردا ليس على أ ج س ا د ه م شعر مردا ليس على وجوههم شعر مكحلون أ و ك أ ن ه م مكحلون ظ ا ه ر ة المعنى أ ب ن ا ء ثلاث وثلاثين أ ي في سنهم واعلم أ ي ه ا المبارك أ ن دخول ا ل ج ن ة بالفضل والمنازل فيها بالعدل ومعنى أ ن دخول ا ل ج ن ة بالفضل لن يدخل أ ح د ا ل ج ن ة إ ل ا بفضل من الله و ر ح م ة لكن الناس في الدنيا تتفاوت أ ع م ا ل ه م فكذلك في دخول ا ل ج ن ة تتفاوت منازلهم ل أ ن ا ل ج ن ة المقامات فيها بالعدل كل حسب ما كان عليه من عمل صالح في الدنيا فدخولهم إ ي ا ه ا يستوي فيه المؤمن السابق والمؤمن المقتصد والمؤمن المسرف على نفسه و آ خ ر و ن خلطوا ع م ل ا صالحا و آ خ ر سيئا عسى الله أ ن يعفو عنهم لكنهم في منازل ا ل ج ن ة فيما يظهر من استقراء و الكتاب و ا ل س ن ة أ ن المنازل فيها بالعدل ولهذا رتب الله الخلق قال ربنا ومن يطع الله والرسول ف أ و ل ئ ك مع الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقه فقسم ربنا تباركت اسماءه وجل ثناؤه الناس إ ل ى أ ر ب ع ة اقسام وجاءت تقسيمات ا ل أهل الجنة الجنة إذا دخلوها ح ف ت ه م إ ذ اخر د ل الجنة قال زيادة النون و ا زيادة ن ي كبد ثم ح لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها من ثور كان عليها شراباً يسقون من عين تسمى س ل س ب ي ر ة هكذا أ خ ب ر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه في ا ل ج ن ة من يدخلها ينعم فلا ي ب أ س ويخلد فلا يموت لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم وليست ا ل ج ن ة دار تكليف ومع ذلك يبقى أ ه ل ا ل إ ي م ا ن يسبحون الله في ا ل ج ن ة لكن تسبيحهم في ا ل ج ن ة لا على أ ن ه تكليف إ ن م ا يلهمون التسبيح في ا ل ج ن ة كما يلهمون في الدنيا النفس ف إ ن ك تتنفس ب ص و ر ة لا إ ر ا د ي ة وكذلك أ ه ل الجنه مع التقريب في ا ل م ش ا ب ه ة يسبحون الله جل وعلا كما يلهمون النفس ومع ان هذا يفهم أ ن تسبيح الرب تبارك وتعالى من أ ج ل و أ ع ظ م العبادات وتدبروا ا ل ق ر آ ن الله جل وعلا في ا ل ق ر آ ن سبحه الرعد قال ويسبح الرعد بحمده سبحته ا ل م ل ا ئ ك ة قالت ونحن نسبح لك كما قال الله في ا ل ق ر آ ن وسبحه المؤمن وسبحه الجبال إ ن ا سخرنا الجبال معه يسبح وسبحته الطير والطير م ح ش و ر ة و أ ج م ل جل وعلا ع ا م جعلها عامه قال و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده و أ ع ظ م من ذلك كله أ ن الله جل وعلا سبح نفسه بنفسه قال الله سبحان الذي أ س ر ى بعبده وقال الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون فسبح الله جل وعلا ذاته العليه حتى يعلم أ ن للتسبيح رفيع المنازل عند الله وهذا نبي الله زكريا يبتلى ب أ ن يبقى له آ ي ة ب أ ن ه لا يكلم الناس رغم استواء خلقته أ ل ا تكلم الناس ثلاث ليال س و ي ة ومع ذلك قال الله له وسبح بالعشي و ا ل إ ن ك ا ر ف أ و ح ى إ ل ي ه م أ ن سبحوا ب ك ر ة وعشيه والمقصود من هذا أ ن التسبيح ع ب ا د ة ع ظ ي م ة و أ ي ع ب ا د ة فيلهم أ ه ل الجنه تسبيح الله جل وعلا كما يلهمون النفس يحمد أ ه ل ا ل ج ن ة ربهم جل وعلا ولعل هذا في مواطن والذي يظهر أ ن ه م إ ذ ا خرجوا من الصراط قالوا الحمد لله الذي أ ذ ه ب عنا ا ل ح ز ن و إ ذ ا دنوا من ا ل ج ن ة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا ل ن ع ت د ي لولا أ ن هدانا الله و إ ذ ا أ د خ ل و ا ا ل ج ن ة قال الله عنهم و آ خ ر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين فهذا بعض ما أ خ ب ر ا ل ق ر آ ن وجاءت ا ل س ن ة من أ خ ب ا ر ث ا ب ت ة عن أ ه ل ا ل ج ن ة أ ه ل الجنه بهذا النعيم لا يخافون من شيء خوفهم من أ ن يقال لهم أ خ ر ج و ا منها ف إ ذ ا جيء بالموت على ص و ر ة كبش أ م ل ح ونودي يا أ ه ل ا ل ج ن ة فينظرون من شرفاتها خائفين أ ن يقال لهم أ خ ر ج و ا منها ويقال كذلك هذا النداء ل أ ه ل النار ثم يذبح الموت ينحر ما بين ا ل ج ن ة والنار وينادي مناد أ ن يا أ ه ل الجنه ة خلود بلا موت وأن يا أ ل النار خلود بلا موت قالت ع ا ئ ش ة فلو أ ن أ ح د ا مات فرحا لمات أ ه ل ا ل ج ن ة فرحا ولو أ ن أ ح د ا مات حزنا لمات أ ه ل النار حزنا في ذلك كله يسمعون مناديا ينادي يا أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن لكم عند الله موعدا فيقولون وما هو أ ل م يثقل ا موازيننا أ ل م يبيض وجوهنا أ ل م يجرن من النار أ ل م يدخلن ا ا ل ج ن ة فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى فلا يلتفتون إ ل ى شيء من النعيم هو أ ج ل ولا أ ع ظ م من ر ؤ ي ة وجه الله رزقني الله و إ ي ا ك م ل ذ ة النظر إ ل ى و ج ه العظيم هذه ا ل ع ط ي ة ا ل ف ا خ ر ة التي لا تعجلها ع ط ي ة وهي ل ذ ة النظر إ ل ى وجه العلي ا ل أ ع ل ى جل جلاله وقد قلنا كما قال الأخيار من قبلنا مرارا والله قلنا قال قبلنا لتبعد به الديار الأخيار المر لأي من إن كما مرارا غرض به ف إ ذ ا اب أ و بعد سفره وكثرت أ ي ا م غيابه حن إ ل ى وجوه أ ق و ا م هذا يحن إ ل ى وجه أ ب و ي ه وهذا إ ل ى زوجته وهذا إ ل ى أ خ و ا ت ه وهذا إ ل ى أ و ل ا د ه وهذا إ ل ى جيرانه وهذا إ ل ى خلانه وهو معذور فكيف الشوق إ ل ى ر ؤ ي ة وجه أ ر ح م الراحمين جل جلاله رزقني الله و إ ي ا ك م تلك ا ل ع ط ي ة ف إ ذ ا ر أ و ا وجه ربهم يتناسون كل نعيم ل أ ن ه لا نعيم أ ج ل ولا أ ع ظ م من ر ؤ ي ة وجه الله إ ن م ا يقاربه أ ن أ ه ل ا ل ج ن ة إ ذ ا دخلوا ا ل ج ن ة قال لهم ربهم أ ح ل ل ت عليكم رضواني فلا أ س خ ط عليكم بعده أ ب د ا قال الله جل وعلا في آ ل عمران ورضوان من الله أكبر أي أكبر مما عظم ذكره وسلف أكبر أكبر ذكره الله مما من عظم أي ق ب ل ذلك في ا ل آ ي ة فالعطيتان العظيمتان هي ر ؤ ي ة وجه الله و أ ن يحل الله جل وعلا على أ ه ل ا ل ج ن ة رضوانه الذي لا سخط بعده كما يقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي و أ خ ب ر عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم م لموسى عليه السلام أن يكون له ميقات عند جبل فلما حضر ذلك الميقات كلمه ربه فشعر موسى هذه عليه له ربه عليه ذلك العطية الطو ا ا جبل ل ل عند فشعر يكون قدر حضر س أن ب ل ذ ة الكلام مع رب ا ل أ ن ا م جل ج ل ا ل فطمع في مقام ا ل ر ؤ ي ة وحق له صلوات الله وسلامه عليه قال ربي أ ر ن ي أ ن ظ ر إ ل ي ك قال العلي الكبير لن تراني وحتى يطمئن قلب موسى أ ن ليس ذاك لشيء فيه قال له ربه ولكن انظر إ ل ى الجبل ف إ ن استقر مكانه فسوف تراني ثم من الذي أ خ ب ر ن ا بما وقع فاخبرنا الواحد ا ل أ ح د قال الله يتكلم عن ذاته ا ل ع ل ي ة الذي ليس كمثله شيء قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أ ف ا ق قال سبحانك تبت إ ل ي ك و أ ن ا أ و ل المؤمنين أ ي أ ن ا أ و ل من يؤمن أ ن ك لا ترى في الدنيا لكن الله جل وعلا ادخر للمؤمنين به ا ل رؤيته تبارك وتعالى يوم القي... في جنات عدن ولهذا قال سبحانه وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال انا و إ ن ك م سترون ربكم يوم ا ل ق ي ا م ة كما ترون القمر ل ي ل ة البدر لا ت ض م و ن في رؤيته ومعلوم أ ن القمر مخلوق لكن ليس المقصود تشبيه الله بالقمر تعالى الله أ ن يوصف بهذا ونبينا صلى الله عليه وسلم أ ع ل م كل أ ح د من الخلق بالله أ ن يقول ذلك لكن المقصود أ ن الناس اليوم لعلو القمر على كثرتهم في ا ل أ ر ض لا ي ض م و ن لا يزدحمون في ر ؤ ي ة القمر فكذلك أ ه ل ا ل ج ن ة على ك ث ر ة عددهم لا ي ض م و ن في ر ؤ ي ة ربهم تبارك وتعالى إ ن الله واسع عليم والمقصود من هذا أ ن أ ع ظ م ع ط ي ة و أ ج ل م ن ح ة إ ل ه ي ة هي ل ذ ة النظر إ ل ى وجه الله ومهرها ا ل أ ع ظ م الخوف من الله الله يقول واما من خاف مقام ربه و ل ه النفس عن الهوى ف إ ن ا ل ج ن ة هي ا ل م أ و ى ولمن ق ا و ل خاف مقام ربه ج ن ت ا وقال و أ ن ذ ر به الذين يخافون أ ن يحشروا إ ل ى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقال في أ س ب ا ب التوفيق قال رجلان من الذين يخافون أ ن ع م الله عليهما وقال يثني على عبد صالح لئن بسطت إ ل ي يدك لتقتلني ما أ ن ا بباسط يدي إ ل ي ك ل أ ق ت ل ك إ ن ي أ خ ا ف الله رب العالمين و أ ع ظ م من ينبغي عليه أ ن يخاف من الله من يتصدر بالحديث عن الدين ل أ ن الحديث في الدين إ خ ب ا ر عن رب العالمين جل جلاله قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه القيم جامع بيان العلم وفضله إ ن مالكا وعبد العزيز اثنان من علماء ا ل م د ي ن ة كانا يترددان إ ل ى ابن هرمز رحمه الله ويتردد معهم رجل يقال له محمد بن إ ب ر ا ه ي م بن دينار ومحمد هذا معه صحبه فكان ابن هرمز إ ذ ا س أ ل ه مالك وعبد العزيز يجيبهما و إ ذ ا س أ ل ه محمد بن ابراهيم ن إ ب بن دينار ومن معه لا ي ج ي ب ه فوقع هذا في نفس محمد فقال يا ابن ه ر م و س إ ن في نفسي عليك شيئا قال و م ا ه قال ي س أ ل ك مالك وعبد العزيز فتجيبهما و ن س أ ل ك فلا تجيبنا فقال هذا العالم الرباني ي في قلبك يا أوقد أ وقع قلبك ذلك ابن خ قال نعم قال فاسمع ف إ ن مالكا وعبدالعزيز عالمان ف ق ي ه ا و أ ن ا رجل قد كبرت سني ورق عظمي واخاف أ خ ف أن يكون قد ل ط ن ي ي عقلي م ان خالطني أخاف بدني في أ يكون قد خالطني في عقلي ما خالطني في بدني من الكبر ف إ ذ ا س أ ل ن ي مالك وعبد العزيز وهما فقهان ي عالمان أ ج ب ت ه م ا ل أ ن ه اذا قلت حقا قبلاه و إ ذ ا قلت خطا لم يقبلاه و أ م ا أ ن ت وصاحبك فلستم بعلماء ف إ ذ ا س أ ل ت م و ن ي و أ ج ب ت ك م قبلتم قولي على كل حال فانظر خوفه أ ن يحمل عنه ما ليس بحق قال بعض العلماء كابن الحارث معلقا على ا ل ق ص ة قال والله هذا هو الدين الكامل والعقل الراجح ليس كمن يهذي بالهذيان ثم يطالب الناس أ ن يعظموا قوله في القلوب كما يعظم القران آ ن ف ل ل الذي يبلغ ع ع ا ق الله الخوف إذا الشرع كان مطالبا الله تكلم ولئن كل عينيه ربه يجب أن يقع بين في يخشى بأن أن أحد من ف إ ن المتصدرين للعلم والوعظ والخطابه وغيرهما وغيرها من الدروس هم أ و ل ى الناس ب أ ن يخاطبوا بهذا قال الله إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء فالكلام عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بالامر الهين ثم إ ن ن س ا ن يعلم أ ن ه يجب عليه مع خوفه من ربه أ ن يعظم رجاه في مولاه ف إ ن الله جل وعلا حيي كريم حليم رحمن رحيم لا رب غيره ولا إ ل ه سواه ولا أ ح د أ ع ظ م منه ر ح م ة جل جلاله ومع ذلك ينبغي أ ن يجمع مع هذين محبته تبارك وتعالى حبا لا يعجله حبك ل أ ي شيء غير الله هذا ما يقال يمكن أن يقال عن أ ه ل ا ل ج ن ة وقد ذكر الله جل وعلا نعيما ظاهرا لا يحتاج قارئه إ ل ى مزيد بيان قال ر ب تبارك وتعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عينا يفجرونها الأبرار مزاجها كافورا بها عباد الله كأس يشرب تفجيرا إ ل ى أ ن قال واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وشقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فوفق قواعد ا ل ل غ ة المفترض ولا ملزم على الله أ ن يقال تلك ل أ ن ه ا تعود على الجنات لكن الله قال ذلك حتى يبين أن ف و ز ه الفوز ح ق ق ي ي ا ل الحقيقي في إ خ ب ا ر الله عنها و أ ن ك لن تدخلها إ ل ا ب ر ح م ة الله أ د خ ل ن ا الله و إ ي ا ك م ا ل ج ن ة ب ر ح م ت ه هذا كله إ ك ر ا م المؤمنين و ا ل ن ق م ة من الكافرين لا يقدر عليه إ ل ا الله لهذا قال الله إ ن بطش ربك لشديد فهو وحده القادر على أ ن يبطش ب أ ع د ا ئ ه وهذا يناسب حال أ ه ل الكفر وبعدهم جاء حال أ ه ل الايمان فقال الله إ ن بطش ربك لشديد إ ن ه هو يبدو ويعيد وهو الغفور الودود فهو جل وعلا ودود بمعنى محب ل أ و ل ي ا ئ ه يتودد إ ل ي ه م بما يكرمهم بالنعم ويوفقهم تبارك وتعالى للعمل الصالح حتى ي ل ق و ا على ذلك العمل ويثيبهم عليه م ن ة وكرما منه فقال الله جل وعلا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد والعرش سقف المخلوقات سرير ذو قوائم تحمله ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل م ل ا ئ ك ة يوم ا ل ق ي ا م ة يحفون حوله وقد كانت الكعبة لا يصلى عندها إ ل ا من ج ه ة و ا ح د ة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب ي بكر وعمر وعثمان وعلي و م ع ا و ي ة ويزيد ابنه إلى في عهد عبد الملك بن و ر و ا ن أ ي ا م حكم أ م ا ر ه خالد بن عبد الله القسري أ ح د أ م ر ا ء بني ا م ي ة كان الناس وقتها لا يصلون إ ل ا من ج ه ة المقام والصفوف تبقى م ت ت ا ب ع ة أ م ا الجهات الثلاث لا ي ص ل حول ا ل ك ع ب ة إ ل ا من ج ه ة المقام فلما كثر الناس أ م ر خالد بن عبد الله القسري الناس أ ن يتحلقوا حول ا ل ك ع ب ة فسئل عطاء بن ابي رباح عن هذا فقال إ ن ي أ ج د شبيها له ومثيلا في ا ل ق ر آ ن قيل له أ ي ن قال عند قول الله وترى ا ل م ل ا ئ ك ة حافين من حول العرش وبهذا عمل فقهاء ا ل أ م ص ا ر في ذلك الزمن وبقي إ ل ى يومنا هذا ل أ ن ه مندرج في قول الله جل وعلا فول ي وجهك شطر المسجد الحرام والمقصود من هذا أ ن الله يقول ذو العرش المجيد والمجيد قرات بالرفع وقرات بالجر ف إ ذ ا قرات بالرفع تصبح ص ف ة لذو وقلت ذو على باب ا ل ح ك ا ي ة فيصبح هذا وصف لرب ا ل ع ز ة وقرات بالجر فتصبح صفه للعرش ولا ريب ان الله مجيد والعرش مجيد لكن ما يقال في حق الله لا كما يقال في حق غيره فالعرش مخلوق والله خالق والله جل شانه وتبارك اسمه غني عن العرش وغني عن حمله العرش قال الله جل وعلا ذو العرش المجيد فعال لما يريد وورد ان الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه في اخر ايامه لما شعر أ ن ه في مرض الموت سئل أ ل ا ن أ ت ي لك بالطبيب يا خ ل ي ف ة رسول الله قال قد راني قيل له وماذا قال قال قال إ ن ي فعال لما أ ر ي د فقال الله جل وعلا فعال لما أ ر ي د وهذا أ ي ه ا المبارك تنيخ عنده المطايا ل أ ن ه ا تزيد من إ ي م ا ن ك إ ذ ا تدبرتها أ ن تعلم أ ن لا أ ح د يفعل ما يريد إ ل ا الله العلي المجد و إ ل ا والله كل أ ح د مهما عظم ملكه وكثر ماله واشتد حاله وكثر احباؤه إ ل ا أ ن قدرته وسلطانه له حد لا يمكن أ ن يقع في الكون إ ل ا شيء أ ذ ن الله أ ن يقع كتبه الله من قبل وخلقه وعلمه و أ ر ا د ه ولهذا قال جل وعلا في نعت ذاته ا ل ع ل ي ة فعال لما أريد ثم أراد جاء في ا ل ق ر آ ن ما يسلى به قلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله هل أ ت ا ك حديث الجنود وهذا إ ج م ا ل فرعون وثمود وخص هذين بالذكر ل أ ن فرعون كان قريب العهد من ا ل ط و ا ه إ ل ى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم و إ ن كان غير عربي و أ م ا ثمود و إ ن بعدت لكنها ق ب ي ل ة ع ر ب ي ة وصل إلى الناس نتف من أ خ ب ا ر ه ا قليله جدا فجاء ا ل ق ر آ ن وبين الخبر الحق عنهم والقصص الامثل في أ خ ب ا ر ه م كما قال الله في صور عديده من كلامه العظيم هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود ثم جاءت بل وهي الجنود بل للانتقال اللغويين أتاك جاءت إضراب حديث وثمود يسمى في ثم فرعون عرف بل الذين كفروا في تكذيب أ ي أ ن ا ل أ م ر أ ن هؤلاء القوم م كذبون بما جئت به والله من ورائهم م ح ي ط يعلم ما يقع منهم لا تخفى عليه من عباده خ ا ف ي ة قادر تبارك وتعالى على أ ن يسلبهم ما يريد ثم قال الرب تبارك وتعالى يختم هذه ا ل ص و ر ة من ق ر آ ن ه بمدح ق ر آ ن ه قال بل هو قران مجيد في لوح محفوظ أي في اللوح الذي عند الله واللوح المحفوظ أ ي ه ا المبارك أ ح د ث م ا ن ي ة لا يلحقها العدم دل الشرع ج م ل ة عليها وقال به العلماء من سلف ا ل أ م ة اللوح والقلم والعرش والكرسي و ا ل ج ن ة والنار والروح وعجب الذنب فهذه ا ل ث م ا ن ي ة لا تعدم خ ا ت م ت ه ا قال فيه صلى الله عليه وسلم كل جسد ابن آ د م يبلى إ ل ا عجب الذنب ويستثنى من هذا العموم في هذا الحديث أ ن ب ي ا ء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم قال صلوات الله وسلامه عليهم إن الله ح ر على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أجساد أن هذا على وجه ا ل إ ج م ا ل أ ي ه ا المباركون الحديث عن س و ر ة البروج وقد قلنا إ ن ه ا جمعت طرائق ثلاث في تثبيت أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ا ل ط ر ي ق ة ا ل أ و ل ى ا ل إ خ ب ا ر عن أ ح و ا ل ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة وعن الثابتين على منهج الله كمن حرقوا في ا ل أ خ ا د ي د وعلى أ ن الله قادر على أ ن ينتقم من ا ل ع ص ا ة وكل من طغى وتجبر كما أ ن فيها إ خ ب ا ر بوعد الله جل وعلا لعباده الصالحين وما ع د الله جل وعلا ل أ ه ل طاعته مما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر و ا ل ج ن ة أ ي ه ا المبارك د ر ج ة ع ا ل ي ة والصعود إ ل ى أ ع ل ى يحتاج إ ل ى إ ي م ا ن عظيم بالرب جل جلاله ويقين بلقائه تبارك وتعالى وسؤال الله جل وعلا أ ن يوفق ويهدي ويعيد ف إ ن ه لا حول للمرء ولا ق و ة إ ل ا بالله فمن أ س ل م لله أ م ر ه وقلبه واستعان به جل وعلا وفق قول الله إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين ف و ف ر د الرب ب ا ل ع ب ا د ة ويستعان على عبادته بحوله و ط و ل ه جل ش أ ن ه هذا هو الطريق ا ل أ م ث ل والسبيل ا ل أ ق و م هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد ا ل أ د ي ا ن هو دين آ د م و ا ل م ل ا ئ ك قبله هو دين نوح صاحب الطوفان هو دين إ ب ر ا ه ي م وابنيه معا وبه نجا من ل ف ح ة النيران وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه ب أ ع ظ م القربان هو دين يحيى مع أ ب ي ه و أ م ه نعم الصبي وتقبلوا ح محمد ب الشيخان وكمال دين الله القرآن صلى عليه شر دين العلي منزل وحده تحيات إ خ و ا ن ك م في م ؤ س س ة الفالحين ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزيع المدينة النبوية الطريق الدائري الثاني هاتف فاكس والى الملتقى والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته